وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ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 خلقنا النطفة علقة فخلقنا نطفة علاقة، فخلقنا العلاقة مضغة، فخلقنا المضغة عظام، فكسون العظام لحم، فكسون العظام لحم، ثم أنشأه خلقنا خو.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 فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينِينَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلآكِلِينَ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 فإذا استويت أنت وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْقِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْ لِنِمُوزَلَ مُبَارَكٌ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبَتَّلِينَ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَوْرَنَا خَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمُ أَنُعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُم مِن لَاهِنَ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ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 يَاكُلُ مِمَّا تَاكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنَ طَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمُ إِنَّكُمُ إِذَا لَّخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمُ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُمْ تُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هِيَّاتِ هِيَّاتٍ لِمَا تُعَدُّونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتٌ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَى وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ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 فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قروننا آخرين ما تسبق من أمة نجلها وما يستاخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاءهم متى رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يومنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون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 ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرير ومعين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 والذين يوتون ما آتوا قلوبهم وجلت نهمون إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها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 قد كانت آياتي تطلع عليكم فكونتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدْدَبْرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَتْأَبَّ أَهُمْ لَوَّلِينَ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 وَلَوْ تَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْتَيْنَا هَٰؤُلَاءِ بِذِكْرِهِمْ فَهُوَ عَن ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخِرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ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 حتى إِذَا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون وهو الذي انشأ لكم السمع ولبصار ولفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الارض وإليه تحشرون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 لقد وعَدْنَا نَحْنُ وَأَبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلِ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ لَوْلِيٍّ قُلْ مَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ لا يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون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 ألم تكنا آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضال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 ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين فالتخذتمهم سخريا حتى أن سوكم ذكري وكونتم منهم تضحكون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 قال إلَّا بِالْتُمُو إلَّا قَلِيلًا لَّوَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبُتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثًا وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صورة ننزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة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 والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجردوهم ثمانين جلدة وَلَا تَقْبَلُوَلَهُمْ شَهَادَةَ نَبَدَعُ وَأُلَاءَكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرء عنها العذابا تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين وَالْخَامِسَةُ أن غضب الله عليها إن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 ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب نليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون لَا فضل الله عليكم ورحمته وَأَنَّ الله رؤوف الرحيم